فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إن الذين ضلوا الامنين انني امنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم